بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم نؤتيهم وث الذين يؤمنون بما انزل اليك و ما انزل من قبلك وبالآخرات هم يوقنون اولاء كانوا هم ذنوبهم ربهم واولئك هم المفلحون ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتمهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمحهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين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 وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون ارا اين هم هم المفسدون ولكن لا يشعرون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 وَإِذَا نُقِلَ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا طلوا إلى قَالُوا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أولئك الذين اشتروا الظلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي اختوا قد نارا فلما أضاءتنا حوله ذهب الله بنورهم زَهَقَ اللَّهُ مِنْ نُورِهِمْ وَتَرَاهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ ثُمَّ بَصَمْنَاهُمْ وَسَمِعُوا صُمٌّ لَا يَرْجِعُونَ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ۚ ٱللَّهُ مُنَزِّلُ ٱلصَّوَٰعِقِ ۖ ذَٰلِكَ هُمْ يَحْذَرُونَ يا كان الذرق يقطب انا صار من كل ما اضاء ارم مشوفيه واذا اغلم عليهم قام وله شاء الله لا ذهب لسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدير يا ايها الناس تعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء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 وَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَداءَكُمْ وَمِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين ونشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجي من تحتها الأنهار لَّمَّا رُزِقُوا مِنْهَا مِن آتَمُوا رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا من قبل وأتوا بِهِ قَدْ أُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ طَهُورَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَعْمَهُونَ مَا هُمْ لِمُؤْمِنٍ إِلَّا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يَهْدِي بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميساقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم القاسرون كُلُّ تُرَابٍ سَوْفَ نُبْعِثُهُ ثُمَّ أَمْوَاتًا سَنُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرجَعُونَ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 وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويشك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني جعل يَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ فقال إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَقَالُوا قالوا سبحانك لا علم لما إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلم يجبون سَائِلٍ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَأَعْلَمُ مَا تَبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ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 فَأَنَا سَوْءَجُكَ الْجَنَّةَ وَتَقَلَّمَ مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ سِتْمَا وَلَا تَقْرَبَانِ هَذِهِ الشَّجَرَةَ وَلَا تَقْرَبَانِ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ أَذَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَأُلْهِبَ بِضُرْبِ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ هَذَا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعُ إِلَى حِينٍ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْ نَذَرُهُمْ مِنْ هَاجِرٍ إِنَّمَا يَكِنُّ الْمَنَّةَ مِنْ هُدًى سَلَامٌ عَلَى هُدًى فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها طالبون يا بني إسرائيل ورُ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَأُوصِي بِعِبَادِي أَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْكُرُوا بِآيَاتِي كَمَا يَشْكُرُ الْقَلِيلُ وَإِنَّ آيَاتِي فَتَفَكَّرُوا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ وَقُلْ لِلنَّاسِ حُسْنًا اتامرون ان نسبي البر وتنسون ان فتكون انتم كتلو الكتاب افلا تعقلون استعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على القاشعين الذين يظنون ان اب لنلاقوا ربهم وان انهم اليه راجعون يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم وانني فضلتكم على العالمين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 وَإِذْنًا جِئْنَا قَوْمَ مُوسَىٰ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ سَارَ طَنَادَكُمْ فِي الْبَحْرِ فَأَجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ جَاعُونَ وَأَنْتُمْ كَانُم مُّبْصِرُونَ وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم أعطونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون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 فَقَتَلُوْا اَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ ذلك قَضَاءُ اللّٰهِ اِنْ دَبَّرَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ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 وَظَلَّ الْمَاءُ عَلَيْهِمْ غَمَامًا وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ اللُّجَّ وَالسَّلْوَى قُلْ مَنْ يُنَطِقُ بِرَحْمَةٍ مِنْ رَبِّنَا وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رجا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم قضاياكم وسنزيد المحسنين فبذل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجدا من السماء إذ ما كانوا يفسقون وإذ استفقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر أن فجرت منه ثمتا عشرة عينا قَالَ الَّذِي مَكَنَّ أَنَاسًا نَّشْرَبُهُمْ قُلُوا أَشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ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 قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا وَقَدْ أَبَلَى اللَّهُ بِالَّذِينَ وَقَضَى إِنْ هُدُوا لَمَسْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَعَذَابٌ بِغَضَبٍ مِنْ اللَّهِ ذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَطْغَوْنَ فِي آيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالَّذِينَ وَالصَّابِرِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءَ وَحِينَزَّلَ عَلَيْهِمُ الْبَأْسَاءَ قَالُوا رَبَّنَا أَفَأَنتَ تُخْزِينَا فَأَنتَ رَبُّنَا فَارْحَمْنَا ۖ وَأَنتَ خَيْرُ الْمُفْتَقِرِينَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ هَٰذَا لَكُمْ بِقُوَّةٍ ۖ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ وَلَّيْتُهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَتَبَيَّنَ لَهُ كَذِبُهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ وَرَحْمَتُهُ لِقَوْمٍ قَاصِدِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا لَهُمْ مِنْ قُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ انْزِلُوا قِرْبَةً قَاصِدِينَ فَجَعَلَ لَكُمْ مَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالُوا رَسُولًا لَّهُمْ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَسْتَحِلُّهَا بِذَنبٍ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها ذقرة لا فارض ولا بكر عوام بين ذلك فاسعلوا ما تؤمرون قال دع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها كسر الناظرين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 قال ان له يقول ان انها بقره لا نمون تثير الارض ولا تفس الحرز مسلمه لا شيء تسنيها قالوا ان امزجك بالحق فلبحها وما كادوا يفعلون واذ قتلتم نفسا فداوتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قشت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحدارة أو أشد قسوة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 وَإِذَا قِيلَ لِلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا قَالُوا يَخْرُجُونَ إِلَىٰ بَغْيٍ قَالُوا هَلْ نُخْرِجُهُمْ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُ بِمَا فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمْ لِيُفَاخِذُ بِهِ عِيَادَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ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 وَأَيُّ نِعْمَةٍ مِّنَّا كَذَّبَتْ أَهْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَجَلًا مَّعْدُودًا قُلْ أَتَّخَذْتُم عِندَ اللَّهِ أَहْدًا فَلَن يُخْلِصَ اللَّهُ عَهْدَهُ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 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا الصَّالِحَاتِ اللَّئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا قَالِدُونَ وَإِنْ أَقَلَّ مِن نِّثَاقِ دِينِ إِسْرَاءَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ فَلَا تَخُونُونَ بِالْمِيثَاقِ وَلَا تَخْرُجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ ۚ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ طَرِيقًا وَتُخْرِجُونَ طَرِيقًا مِنْ كُلِّ دِيَارٍ كَمَا حَمَلَ عَلَيْهِ ربها هو نار الدين بالاسم والعوده والاني يحكمكم رشاه تفادوه وهو محرم عليكم اقراجهم افاتمنون لبعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزن في, في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون ولا اكرل لي نشرع الحياه الدنيا بالاخره فلا يقصف عنه من عذاب ولا هرون صرون ولقد اتينا موسى الكتاب وقسمنا من بعده بالرسل وَأَتَيْنَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَتُكْرِمُونَ مَا جَاءَكُمُ الرَّسُولُ دِمَالًا لَّا تَمْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ فَسَرِيقا كذبتوا وسريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غُلسان بل نعلم ان الله بكفرهم قليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل واستفتحون على الذين كفروا فكانوا من قبل يستفسحون على العلم كفروا فلما جاءهما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين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 سَمَاءٌ وَرَدَبٌ مَاذَا غَضَبٌ وَلِكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا قِيلَ لَهُم آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَسْرعون وَيَصْرُونَ لَدَيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ فَلَقَدْ جَاءَ أَكُونُ مُشَادَّ الدَّلِيلَاتِ فَمَتَّ قَصَّهُ لَهُم مِّن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ وَرُسُلُنَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَأَسْمِعُوا أرُسِلَ مِنَّا وَأَصْلَحْنَا وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِمَا سَمَّى يَأْمُرُ سُوءَهُ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ لَتُنْذِرُنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ إِذَا ضَلَّتْ قَارِصَةٌ مِنْ أَدْبَارِكُمْ لَافِتَةٌ مِّنْ نَّهْجِ الْمَوْتِ ۚ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَئِن يَتَمَنَّوْنَ لَأُعِدَّ لَهُمْ مَا ضَرَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشرطوا يود أحدهم لو يعمر ألف سمة وما هو بمجحبه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزلهم على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبلين وملكان فإن الله عدو من كافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وَمَا يَقْضِي لَهَا إِلَّا الْفَاتِحُونَ أَلَا كُلَّمَا عَاهَدُوا وَعْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ولما جاءهم رسول من عياد الله مصدق لما معهم نبذ فريق, نبذ فريق من الذين أوثوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون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 وَمَا يَعْلَمُنَّ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ حَبًّا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرًا ذَهُم إِنْ أَفْتَأَتْهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَسَّهُمْ بَأْسٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَعَذَابٌ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَاتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۚ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وللكافرين على ظل أمين ما يرد الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يقتص برحمته من يشاء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 ومن يتجدل في الصراط باليمان فقد ضل سواء السبيل ودكثير من اهل الكتاب لا يردونكم من بعد ايمانكم قصارا حسدا فَصَرَّرُواْ شَدَّاً مِنْ عَنَادِ أَنفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 وقالوا لن يبقن الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك ما من لهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بَلَا مَن أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُسْلِمٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدَقُلُوهَا إِلَّا خَائِسِينَ لَهُمْ فِي الدّنْيَا خِذْيٌّ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَدَابٌ عَظِيمٌ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالُوا اتَّخَذَ الطَّاغُ مَوْلَدًا صُبْحًا لَهُ بَلْ نَحْنُ مَوْلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ خَالِقُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى قَوْمِهِمْ فَنَادَوْا فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ لَا يَقُولُونَ لَهُنَّ حُكْمًا سَيَقُولُونَ بَلْ هَؤُلَاءِ لَنَا حُكْمٌ فَتَوَلَّى الَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ أَنْتُمْ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ وَمَا كَذَبُوا فَقَدْ كَانَ عَلَيْهِمْ ذَنْبًا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 إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَهَنَّمِ وَلَنْ تَجِدَ عَنْ كَمْ يَهُودُ وَلَمْ يُصْرَحْ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِن سَبَقْتَ مَوْعِدَهُ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَسْجُدُونَ حَقَّتَهُ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ يُؤْمِنُونَ وَلَا يُشْرِكُونَ بِرَبِّهِمْ شَيْئًا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ يَا رَبِّ اِسْرَ لِي لَذْكُر نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَأَن لِي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدلا ولا تنفعها شفاعة ولا تنفعها شفاعة ولا هم يوفرون وَإِذِ ابْتَلَى سَالَهُ إِذَا يَرَى رَبُّهُ بِالْكَلِمَاتِ فَأَسْمُهُ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ مِنَ النَّاسِ بِمَا مَا قَالَ وَمَنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَمُرُّ عَنِّي الظَّالِمِينَ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 لِطَائِرٍ وَلَا رَاقِصِينَ وَمُعَشِّ الزُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ من, من, مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالُوا وَمَن كَفَرَ فَقَمَتْ جَهُلُهُم قَلِيلًا ثُمَّ أَضْرُوهُمْ إِلَى عَذَابٍ لَّمَّا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ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 وَمَن يَرْضَ وَانَ مِلَّتَهُ إِلَّا مَن سَفَهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ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 ام قَوْمَ الصُّهْبَانِ اذْحَبْ رَعُوبَ الْمَوْتِ اذْقَالَ الَّذِي مَا تَخْضُنُونَ مِن بَعْدِ اذْقَالَ الَّذِي مَا تَخْضُنُونَ لِلْبَعْدِ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهًا وَإِلَٰهًا عَابِدًا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 يلسانت نس قد قالت لها ما كذبت ولا قم ما كسبت ولا تسالون عما كانوا يحملون وقالوا قول مودا ام لم صارا تحتدوا قُلْ إِنَّ مِلَّتِي إِلَى اللَّهِ حَنِيفٌ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا آلَ إِلَيْنا وَمَا آلَ إِلَئِلاَ نُوحٍ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا لَقُوتُ يَمُوسَى وَعِنُّسَا وَمَا آلَ قِيَمَ بِيُونَ مِن رَّبِّهِمْ لا نفرق بين احد منهم ونحن لهم مسلمون فان امنوا لمثل ما امنت به فقد استقموا وان تولوا فانما هم في شقاق فَتَيَكُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّلِيعُ الْعَلِيمُ سُبْحَانَ الله وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ خَلَقَتَهُ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَادُ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلَصُونَ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا مِنْهُنَّ لَن أَوْ نَصَارَى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله لغافل عما تعملون ذِكْرَىٰ أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَا تَمَاسَتْ وَمَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ إِنَّمَا أَرْسِلُوا وَاللَّهُ مَعَهُمْ قُلْ لَّوْ كَانُوا عَلَىٰ مَا يَعْمَلُونَ لَكَانُوا مَعَهُمْ قُلِ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ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 إِنَّ اللَّهَ مِنَ النَّاسِ لَرؤُوفُ الرَّحِيمِ وَلَنَرَاهُ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ كَرًّا وَالْيَمِينِكَ قِبْلَتَانِ تَرْضَاهَا كَلَّا وَجْهَكَ شَطَّ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ قِبَلَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ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 وَمَا أَنْتَ لِكَابِعٍ قِللَتُهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ لِكَابِعٍ قِللَتُ بَعْضٌ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَمْوَالَهُمْ مِنْ ذِكْرِي أَجَاءَكَ مِنَ الْعَيْنِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليفهمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكون من الممترين وَلكُلِّ وَجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَتْبَعْكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَيِّمُ لِلْحَقِّ رَبُّكَ اللَّهُ بِغَافِرٍ لِّمَا تَحْمِلُونَ وَمِنْ أَيِّ حَائِرٍ تَوَلَّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لالا يكن للناس, للناس عليكم حجه الا يكن للناس عليكم حجه للذين ظلموا منهم فلا تقشوهم وقشوني واتم نعمتي عليكم وَأُرِيتُ مِن نِّعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا لَّمِّنكُمْ يَسْمَعُ لَكُمْ وَيُنذِرُكُمْ عَلَى آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ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 إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ لَنَرَ الْوَنَةَ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ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 واولائك هم المحتجون ان الصفاء والمروه من شعائر لله امن حج البيت واعتمره لا جناح على من امن يبقى وفيه نا فَلَا تَتَطَوَّعُوا خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَهْتَدُونَ مَا هَذَا مِنَ الرَّبِّ مِنَ الْهَدَى وَالْهُدَى بَعْدَ جَنَّاتٍ لَّهُمْ مَا هُوَ فِي كِتَابِ أُولَائك أولائك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبنوا فهؤلاء توضع عليهم وأمد الثواب الرحيم إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَعَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ أُولَئِكَ عَلَى الْجِنَّةِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ نَاصِحِينَ لِناسِعِ جَهَنَّمَ ۚ أُولَئِكَ فِيها خَالِدُونَ لا يقصف عنه من العذاب ولا هم ضار وإلهكم إله واحد لا إله إلا الله الرحمن الرحيم الَّتِي خَلَقَتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ لَا يُرَىٰ فِيهَا عِوَجٌ وَلَا أَمْتِنٌ ۚ وَالْفُلْكُ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِ رَبِّهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُظْهِرُ الْبَابَ لِيُرِيَكُمْ آيَاتِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنَّا إِنَّا إِنْ فَأَحْيَى بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَتَّ فِيهَا وَبَتَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيْفِ الْرِيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَقَّفِ وَتَوْخِيرِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ مُسَخَّرٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً إِن يُحِبُّونَهَا كَحُبِّ اللَّهِ ۚ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 إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأشباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا فذلكم اليهم وما احمالهم خسارات عليهم وما هم بخارجين من الامر يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إِنَّهُ لَكُم مَّعْذِرٌ مُبِينٌ إِنَّمَا يَحْمُوقُ بِالسُّوءِ وَنُفِحَ شَاهِ وَأَنتُمْ تَقُولُونَ وَأَنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لا, لَا تَعْلَمُونَ وَإِذَا طُلِنَ لَهُمُ الذِّكْرُ مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء ثم بصم نومه فهم لا يقظون يا الَّذِي نَعْمَلُهُ مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقَنَا وَاشْكُرُوا لِلَّهِ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ انما حرم عليكم الميتة والدم واللحم الاخضر وماء اوهل به غير الله فمن اقترو غير ذاك ولا عاه فانا اسمع عليه إن الله رفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمما قليلا وَيَشْرَبُونَ بِهِ ثَمَمًا قَلِيلًا هَلْ لِلدَّلَّائِنِ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ عَذَابَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا يُدْخِلُهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 وَإِنَّ الْمُلَلِينَ افْتَرَوْا فِي الْكِتَابِ لَفِئَةً تِشْقَاقًا بَعِيدَ لَيْسَ بِرَأْيٍ وَلَا جَوْهَرَةٍ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ رَبَّنَا مَن آمَنَ ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي الدين وآت المال على حبه ذو القربى وراءنا لا على حجي لو القربى واليتامى والمساكين وابن السليل والسائلين وفي القضاء وفي القضاء واقام الصلاة وآتى الزكاة والنفوسون لعهدهم اذا عاهدوا وَالصَّابِرِينَ فِي الصَّبْرِ وَالضَّرَّاء وَحِلمَ الْبَشُ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُتِلَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذْ قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ الحر بالحر والعبد بالعبد والأنسى بالأنسى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخصيف من ربكم ورحمة فمن اعتبى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون وصيه عليكم اذا حضر احدهم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف شفقى على المتقين تَنَ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا كَانَ خَيْرًا إِنَّمَا الْإِثْمُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ إِنَّ اللَّهَ سَميعٌ عَلِيمٌ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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ فَيَأْمَنَ مَنْ مَحْذُورًا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 وَارْكُضْ تُقَدِّرْ رَمْوَانَ عَلَاهَا نَادِقٌ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وَحِلَّ لَكُم لَيلَةَ الصِّيَامِ رَفَتْهُ إِلَى لَيْلَةِ النِّسَاءِ إِنَّهُمْ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُمْ عَالِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فالآن باشروا هم وابتغوا ما كتب الله لكم فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم القيط الأبيض من القيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرونن وانتم عاتكون في المساجد تلك حدود الله وان لا تقربوها كذلك يبين الله الآيات لعلهم يتقون ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا, لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالباطل وانتم تعلمون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 وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَقُتِلُوا حَيْثُ ثَقِبْتُمْ وَأُخْرِجُوا مِنْ حَيْثُ أُخْرِجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ولا تاتلوهما عند المسجد الحرام حتى يقضوا صلاتهم فإذا قاطروكم فقتلوهم كذلك داء الكاسرين فان يا تهوف ان الله غفور رحيم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 فَإِنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ مِثْلَ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاسْتَقِيمُوا وَاعْدِلُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُسْتَقِيمِينَ وَآمِنُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ إِنَّ اللَّهَ ان الله يحب المحسنين واتم الحج والوقت لله الناس فان اسفلتم فمشي يسرا من الهدي ولا تحملوا قصوركم حتى يبلغوا غرهب محله اَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا اَوْ دَؤُوبًا اَذَمَّ مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ فَإِذَا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 لا ذنبا لمن لم يكن أهله حاضر مسجد الحرام فاتقوا مولاكم من الله شديد الاقوام الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمهم الله وتزودوا فإن خير الزاد استقواك فَاتَّقُونِي أَيُّهَا الْأَلْبَابُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَتَّقُوا فَإِنْ تَغُضْبُوا فَمِن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّن رَّفَاتٍ فَذَكْرُ اللَّهِ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ فاذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الظالمين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم فإِذَا قَضَيْتُم مَّاتِكُم فَذَكِّرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ أَبْقَى أَمْ أَشَدَّ لِكْرَاهٍ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَلَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ من خَلَاق وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ هَؤُلَاءِ لَهُمْ نَصِيبٌ بِمَا كَسَبُوا والله سريع الحساب واذكر اللهم في ايام لا عدود انا مسعجل في اليومين سلام عليه ومن تاخر فناء سلام عليه من التقى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 ومن الناس من يجرن نفسه بتر غاء مرضات الله والله واوصى بالعفاف يا ايها الذين امنوا اتقوا الله في حكمك فاتو ولا تتبعوا ولا تستمعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين فإذا زللتم بعد مجيء الفقم الليل لا تعلمون ان الله عدل حكيم هل يا غر الا الا ياتيهم الله صيقل من الغمام والملائكه وقضي الامر والى الله ترجع الامور سلبا رائل كم آتيناهم من آية بيمة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب وَمِنَ النَّاسِ مَن يَكْفَرُ حَيَاةَ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَتَبَعَ تَمَّ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ معه الْكِتَابَ بِالْحَقِّ يَحْكُمُ بَيْنَهُم مَّا شِيعُوا فِيهِ اخْتِلَافًا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 اللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّ تَقُولُوا لِلْجَنَّةِ وَلَنْ يَأْتِيَكُم مَثَلُ الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ مِنْ قَبْلِكُمْ نشرت من الرساء والذرى هو الذين حتى يقول الرسول والذين آمنوا بمعروف كانصر الله الا الذين نصر الله قرين يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَاءِ يُوَافِقُ قُلْ مَا أَنْتَ قُرْتُمْ مِنْ خَيْرٍ سَرَّ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمَسَدِينِ وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو قمه لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم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 فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْ مُؤْتَمَرِهَا وَدَّ اللهُ وَالْكِفْرُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُم مِّن دِينِكُمْ إِنِ اسْتطَاعُوا وَمَن يَرْغَبُ مِنكُم مِّنْ جِيدٍ نَّسَيَ عَمْرُهُ وَكَانَ كَافِرًا فَلَئِن حَسِبْتَ أَنَّ أَعمالَهُ لَتُزْهِدُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ مَا يَهْمِسُ فِيهِ الْقَانِتُونَ ೀ ನನೂ ಅದು ಲೀನ ಜನುಷೀ ಸಿನಿಲಂ ಜೂನ ಸಂಪೂ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 كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويشألونك عملية ما قل إصلاح لهم صيب وإن تخالقوهم فإقوامكم والله يعلم نصلا من المصلح ولو شاء الله يا اغنكم ان الله عزيز الحكيم ولا تنفحوا المشركه في حسى يؤمن ولا امة مؤمنة خير من شركته ولو احجبتم ولا اصل في حرم المشركين حتى نؤمن ولا عبد مقمن طيبا من الشرك ولو احجبكم وَلَا يَدْعُونَ إِلَّا نُرُ الْمَالِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبْدِئُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ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 ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ليس حكم حرث لكم فاذوا حرثكم ان لا تشقوا وقد بنوا لانفسهم فصرحوا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 لا يؤاخذكم الله مما نسيتوا ايمنكم ولا تهم يؤاخذكم بما كسبت كنوبكم والله غفور رحيم للذين يغضون من نسائهم ترقبوا ارضات اشهر فإن ساءوا فإن الله غفور رحيم وإن عدموا الضلاق فإن الله سميع عليم والمقلقات يكرى الضصر بأنفسهم ثلاثة قول ولا يحل لهم أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهم وإن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهم أحق بربهم في ذلك إن أرادوا إصلاحا وَلَهُمْ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِمْ مِنَ الْمَعْرُوفِ وَالرِّجَالِ عَلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اقْصَلاَ مَوْتَانِ فَإِنْ شَاءَكُم بِمَحْرُوسٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ولا يحل لكم أن تأخذوا منا آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقينا حدود الله فإن كفتم أن لا يقينا حدود الله فلا دناح عليه ما فيما افتبت به إلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقنا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فَإِنْ طَنَّقَ مَعَ فَنَادُنَا عَلَيْهِ مَا إِن يَتَراجعُوا ظُلْمًا أَيُقِيمُ حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ قَبْلَ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمُؤَاثِرُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ بِنُفُسِهِنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ فَلَا تُخَالِفُوهُ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا لا تَتَّخِذُوا آلِهَةً إِلَّا اللَّهَ وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا آتَاكُمْ وَسَلامٌ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْفِقَارِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تحضلوهن أن ينفحن أدواجهن إذا تراضوا إلا تراضوا بينهم بالمعروف مالك يراض به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأظهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوارباء يرضعن أولادهم حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع وعلى المولود له رزقه وكسوته من المعلوم لا تكلف نفس إلا وسعها لا تورث الوالدا لولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فان اواعد تصالما تراض من هما وتشاور فلا جناح عليهن وان اردت ان وتستوضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمحروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير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 والله بما تعملون لبيب ولا جناح عليكم فيما اختص به من خطبة نساء أو أكننتم في أنفسكم قال ان الله انكم فتذكرونه ولا الا توعدوه شرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعذبوا عقده نکاح حتى يبلغ الكتاب اجلا وَاحْلَمُوا إِنَّ اللَّهَ يَحْلُمُ مَا تَفْعَلُونَ فَإِنْ فَتَحْتُمْ فَاحْضَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ عَلِيمٌ لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الطَّلَاقِ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ وَإِن طَلَّقْتُمُهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما, فنص مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ فَإِنْ دَفَعَتْ فَوَالْل সাক্ষীُ فَاتَّقُوا أَقْرَبَ لِلتَّقْوَى وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَإِنْ إِفْتُمْ فَجَالًا أَوْ رُبَابًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَسُبْحُوهُ سُبْحَانَ مَنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ عِلْمًا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ الذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيهن لازواجهن متاعا الى الحول غير اقران فان صار رجلا فلا جناح عليكم فيما فعل في انفسهم مما من المعروف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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ فَرَّجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُولُو حَذَرَ الْمَوْتِ أَقَالُوا لَهُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ثُمَّ أَحْيَـٰهُمْ إِنَّمَا نُرَدُّ صُدُورَ النَّاسِ عَلَى أَن لَّا يَشْكُرُوا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ فقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليك من ذا الذي يقلب الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسق وإليه ترجعون أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَّهُ مُرْعَاةٌ لَّمَّا مَلَكَ نَقَاطِعَ فِي ذِي الْبِلادِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا ارْغَبُ وَلَا لَنَا أَن نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ مَنْ وَقَدْ أَخْرَجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا كَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا انت من لا يقول له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم نستعثا من المال قال إن الله اصطفاه عليكم ودى له بسقة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم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 إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل قالوت بالذنوب قال إن الله مبتمر قاد نهر فمن شرب منه فليس مني فَمَنْ شَرِبَ مِنْ ظِلِّهِ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ اخْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ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 وَإِذْ نَأَذَ نُرِيدُ دَارَكَ وَجُنُودَهُ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَهَدَمُوا بِابْنِ الله وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوثَ وَآتَاهُ اللهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَهُوَ الَّذِي لَهُ دَفْعُ وَرْدٍ مَا سَبَحَ ظَهْرَهُ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ تِلْكَ آيَاتُ وَنَزْلُ مَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ تلك الرسل خضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح الخدس وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَمَقَتَ كُلَّ نَفْسٍ لِّلَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ تَغدِيَةً بعد أَسْرِ النَّيْمَاتِ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا وَلَكِنِ اسْتَنفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قَتَلَهُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ لا بيع فيه ولا قلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأكله سنة ولا نوم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 وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَأْوِي لَهُ حِفْظُهُ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لَا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فَمَا يَكْفُرُ بِالطَّاوُتِ وَالْأُخْدُ مِنَ اللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا يَصْعَدُ لَهُ شَيْئًا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى العلمات أولئك أصحاب النار هم فيها طالبون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 أَكَلَّ لِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ قَاوِمَةٌ عَلَى أُمُوشِهَا قَالَ أَمَنَ لاَ يُحْيِيهَا إِلاَّ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا أَمَاتَهُمُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُمْ قَالَ كَمْ لَبِثَ قَالَ لَبِثَ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قال بل لبثت مئة عاب فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسمى وانظر إلى حمايت ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف انشزها ثم بكتوها لحما أَنَّ اللَّهَ كَبِيرٌ لَهُ قَالَ أَحْلَمْ أَمَّن اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير وَإِذْ قَالَ إِلَى رَبِّهِ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَقُلْ أَرْسِلْ رُبَاعًا مِنَ الطَّيْرِ تَصُدَّ عَنْكَ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُ نَجًا ثُمَّ ادْعُهُ لَا يَأْتِنَّكَ سَعْيَا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مَتَاعُ اللَّذِينَ يَنَاصِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ, سنبلة مِائَةُ حَبَّةٍ والله الرضاعفر لي يشاء والله واسع المال الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يسفعون ما انفقوا مما وَمَا لَا يُطِيعُونَ مَا أَمَرَهُ وَلَا أَغْلَنَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ قَوْلُ الْمَعْرُوفِ وَمَغْفِرَةُ الْخَيْرِ مِنْ صَدَقَتِهِ يَتبعُهَا أَجْرٌ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم ليلاً ولا نهارا ذلك الذي تففق ما لكم الذي تففق ما له الا الله ولا يقلم بالله واليوم الاخر مَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ دُرَرٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَذَرَكَهُ صَلْدًا لَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهِدِي قَوْمًا كَافِرِينَ وَنَفْسُنَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ مُخْتَارًا وَلَا مُكْرَهٍ إِلَّا مَنْ أَرَادَ بِهِ اللَّهُ وَتَزْكِيَةً مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ الْجَنَّةِ كمثل جنة بربوة أصابها وابن فآتت فك لها ضعفين فإن لم يصبها وابن فقر والله بما أعملون بصير ايا ود احدكم ان تكون النموذج من نهر واعناب تجري من تحتها الانهار تجري من تحتها الانهار له فيها لكل الثمرات واصابه الكبب وَأَصَابَهُ الْغِبْرُ وَلَهُ ذُلِّيَةُ ضَعْفًا فَأَصْبَحَ نَارًا إِعْصَارًا فِي نَارٍ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ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 ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولا استم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غلي الحبيب الشيطان يعدكم الفقر يأمركم بالفحشاء والله يعدكم النعمة من هو صدق والله واسع العليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يحل الحكمة فقد روى خيرا كثيرا وما يذكر الا اولو الخلد وَمَا إِنْ سَقَتُم مِّن نَّقَتٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ إن تلدوا الصدقات فلعما هي وإن تكفوها وتكفوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من شيء آفكم والله بما تعملون قدير لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَمَا تُرْسِقُ مِنْ قَاهِرٍ وَاسْفَهُ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُغْلَمُونَ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ غُصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ لا يستطيعون ضربا في امر يحسبه الجاهل غضيا امن التعف في تعريفهم تعرفه بغير ما هم لا يسالون مما شافه وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار شرا وعلى بيرت ثيموا وعلى ميتن فلهم الاجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يقولون نرجو الا يقومون الا كما يقوم الذي يتقضاه الشيطان من المس ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا نُزِّلَ عَلَيْهِمْ رُبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ النَّبْعَ وَحَرَّمَ الرَّعَىٰ فَمَن جَاءَ أَهْلَ مَوْعِظَةٍ مِّن رَّبِّهِ فَاتَّقَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَن عَادَ قَوْلَنَا إِلَّا أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَلْحَقُهُمُ الْعَذَابُ إِذَا وَيْلٌ لِّلصَّدَّاقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْبُخْلَ كَسَالَةَ الْأَثِيمِ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم اجرهم عند ربهم, ربهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولنر ما بقي من الرهبه ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فادنوا بحرز من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان لوا عشرة فنظرة إلى ميترة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون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 يا ايها الذين امنوا الى تدايا تو بيد اين الى ادنا مسما من تكتب وان يكتب بينكم كاتب بالعدل وَلَا يُبْدِكَ أَحَدٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ ذَلِكَ الْيَتِيمُ وَالَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَالَّذِي يَتَّقِي اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا لَبَخْشَ مِنْ شَيْءٍ اِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ فَلْيُمِلِّ الْوَلِيُّ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تُقْبِلَ إِحْدَاهُمَا أَمْ تَظُنَّ إِحْدَاهُمَا فَتُنكِرَ إِحْدَاهُمَا فَتُكْرَهُ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَحْسُنُوا صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلَى أَجَلِهِ زَلِكُمْ أَحَقُّ بِكُمْ إِنَّ اللَّهَ وَافِضٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْرَا أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونُوا فِي جَارَةٍ خَاضِعَةٍ تَسْديرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ ضَنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا كُنْتُمْ حَكَمًا وَلَا يُضَارَّ كَاتِبًا وَلَا شَهِيدًا وَإِن تَفْعَلُوا فَنَّمْهُ فُسُوقًا بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ اَيْنَ انَامَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَالَّذِي وَعَدَ اللَّهُ بِكُم مِّنْ أَمَانَتِهِ وَالَّذِي يَسْتَغِلُّ اللَّهَ رَبًّا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ لَا تَحْمِلُونَ عَنْهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تَدْعُوا مِنْ دُونِهِ فَلَا يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ وَإِن تَعْصُواهُ فَإِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَنبِكُمْ وَعَذَابُهُ أَلِيمٌ فَسَتُصْلَبُونَ مَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ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 لا نُفَرِّقُ بَيْنَا أَحَدٌ مِنَ الرُّسُلِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ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 واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا اته مولانا فانصرنا على القوم الكافرين